دروسنا في شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين في عبد الواحد من عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في أغاثر كتاب الزكاة نشرح اليوم بإذن الله عز وجل قول الناظم <تصفيق> ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عيني والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجواميس استحاب القمح للشعير للسلت يصار كذا القطان والزبيب والثمار هذه المسألة التي نظمها عبد الواحد بن عاشر في هذه الأبيات الثلاثة هي مسألة الضم بين الأصناف والأجناس في الزكاة فذكر أولا الضم في زكاة العين ثم في الأنعام ثم في الحرف فقال ويحصل النصاب من صنفين أي كمال النصاب لا يشترط فيه أن يكون من صنف واحد، بل قد يكون من صنف أو صنفين أو أكثر. وبدأ بالعين أي الذهب والفضة، فقال كذهب وفضة من عين، بمعنى أنه في زكاة العين يمكن أن يكون النصاب كله من الذهب ويمكن أن يكون جميعه من الفضة ويمكن أن يكون منهما معا من الذهب والفضة معا واستدل لهذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم قال بعض أهل العلم كون الله عز وجل قد جمع بين الذهب والفضة بقوله ينفقونها ولم يقل ينفقونهما يدل على ما نحن بصدده من الجمع أو الضم بين الذهب والفضة في الزكاة وهذا الضم ذكر العلماء أنه يكون بالجزء لا بالقيمة يكون بالجزء لا بالقيمة وبيان ذلك أن الدينار الشرعي الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي عشرة دراهم، فقيمة الدينار الشرعي عشرة دراهم شرعية. هذا هو الأصل، لكن تغير الصرف أو مقدار الصرف. بين الدنانير والدراهم فيما بعد فقد أصبحت في بعض الأوقات أصبح في بعض الأوقات الدينار يساوي 12 درهما مثلا وقد يزيد وقد ينقص إذن سعر الصرف يتغير لكن الدينار الشرعي يساوي 10 دراهم وعليه سيقولون إن الضم يكون بالجزء أي بأن يحتسب كل دينار مساويا لعشرة دراهم لا بالقيمة أي لا بسعر الصرف في ذلك العصر والذي قد يكون الدينار فيه أقل من عشرة دراهم أو أكثر من عشرة دراهم بيان ذلك مثلا شخص عنده عشرة دنانير هذا كل ما عنده من الذهب ومن الفضة عنده مئة درهم إذا اعتبرنا أن الدنانير أن كل دينار يساوي عشرة دراهم فعشرة دنانير تساوي مئة درهم إذن مئة درهم ومئة درهم مئة درهم فهذا نصاب كامل وبتاله أيضا شخص عنده مئة وخمسون درهما وخمسة دنانير إذا مائة وخمسون درهما كم بقي لإكتمال النشاط بقي خمسون درهما خمسة دنانير تساوي خمسين درهما في المقياس الشرعي الأصلي وهكذا في أمثلة كثيرة يمكن احتسابها كخمسة عشر دينارا وخمسين درهما مثلا فمن عنده خمسة عشر دينارا هذه تساوي مئة وخمسين درهما أضر إليها خمسين تصل إلى النصاب الذي هو مئتا درهما لكن لو فرضنا مثلا أن شخصا عنده مئة وثمانون درهما ودينار واحد مئة وثمانون درهما ودينار واحد هل تجب عليه الزكاة نقول لا تجب عليه الزكاة لأن الدينار الشرعي يساوي عشرة دراهم فمائة وثمانون إذا أضيفت إذا أضيفت إليها عشرة تساوي مائة وتسعين لم يبلغ بعد إلى المائتين وإن كان الدينار في ذلك الوقت يساوي عشرين درهم يعني لو فرضنا أننا في عصرنا هذا أو في عصر من العصور الدينار يساوي عشرين درهما. ما ذلك نقول من عنده مئة وثمانون درهما. ودينار واحد فإنه لا زكاة عليه. وإن كان الدينار يساوي عشرة عشرين درهما لما لأن المعتبر هو الدينار الشرعي الذي يساوي عشرة دراهم. جيد. هذا إذا معنى قوله كذهب وفضة من عين. ثم انتقل. إلى الذكاة الماشية فقال والضأن للمعزي وبخت للعراب وبقر إلى الجوانيس استحاب استحاب هذه أصلها استحابا مفعول لأجله ثم وقف عليه وحذف التنوين على ما ذكرنا من قبل في نظائر. هذه المسألة أي المعنى أنه يضم الضأن للمعزي وتضم البخت للعراب وتضم البقر إلى الجوامير لأجل ما بينهما من الاستحاب لكونهما معاً داخلين في جنس واحد فالضأن معروف يعني الكباش والمعروف معروف. الضأن تضم للمعز فشخص مثلا عنده لنفرض عنده ثلاثون من الشياه من الظأن وعنده عشرة من المعز نقول يجب عليه تجب عليه الزكاة لأن تلك الثلاثين تضم إلى العشرة فتصير أربعين في مجموعها وذلك هو نصاب زكاة الغنم أيضا البخت مع العراب البخت هي الإبل الخراسانية التي تكون ذات سنامين هذه الإبل تسمى بختا وهي جمع بختي وهي مذكورة في الحديث كأسنمة البخت المائلة في الصفة النساء في آخر الزمان كيف يكون فهذه الإبل هي ليست إبلا عربية هي تكون في بعض المناطق الأسيوية لذلك تنسب إلى خراسان فيقال إبل خرساني بخلاف العراب يقال خيل عراب وإبل عراب المقصود بها الإبل العربية والخيل العربية الإبل العراب تكون بسنام واحد بخلاف البخت بسنامين فيقول النظم هنا إن البخت تضم إلى العراب فمن كان عنده مثلا أربعة من الإبل العراب وواحد من البخت فهذا قد بلغ النصاب الذي هو خمسة من الإبل وكذلك البقر مع الجواميس والجواميس جمع جاموس وهو نوع من البقر معروف يكون في بعض البلدان خاصة في مصر وغيرها فتضم البقر إلى الجواميس لأنها من جنس واحد فمن عنده مثلا عشرون بقرة وعاشرة من الجواميس تضم هذه إلى تلك فتصل إلى النصاب الذي هو ثلاثون من البقر بعد ذلك انتقل إلى زكاة الحرف فقال القمح للشعير للسلت يصار كذا القطان والزبيب والثمار القمح للشعير للسلت يصار يصار بمعنى يضن. وذكر منه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام فصرهن إليك يعني ضمهن وجمعهن إليك إذا القمح هذا مبتدا القمح يصار للشعير أي القمح يضم للشعير فللشعير جر ومجرم متعلق بيوصى والجملة الفعلية التي هي يصار للشعير هي خبر المبتدأ الذي هو القمح وللسلت هذه معطوفة على للشعير مع حذف العاطف وهذه لغة عند العرب أنهم يحذفون قد يحذفون أداة العطف تقدير الكلام القمح يصار أن يضم للشعير وللسلت لا. السلت ذكرناها من قبل هذا معروف هذه كلها أصناف من الحبوب فهذه الأجناس كلها يضم بعضها إلى بعضها الآخر في الحبوب قالوا لأن هذه لا ينفك بعضها عن بعضها الآخر في مكان استنباتها ولا في مكان حصدها فاعتبرت جنسا واحدا نعم. قال كذا القطاني القطاني معروفه هي أنواع أنواع يذكرون أنها أنواع سبعة مثل القطاني كالفول والحمص والعدس واللوبيا وغيرها هذه كل هذه القطاني كلها في الذكات صنف واحد على مشبور المذهب على مشهوري المذهب تعتبر صنفا واحدا. أما في البيوع فكما س... س... يأتينا إن شاء الله تعالى في دروس الرسالة يعني في الرiba في أصناف الربا هي أجناس. هذا مسألة عند المالكيين مشهورة أنهم يجعلون القطانية جنسا واحدا في الزكاة وأجناسا مع خلاف مع خلاف. وأجناسا في ماذا في ال لذلك عقده الناظم الرسالة بقوله ثم في القطنية خلف أيه ويتكلم في في البيع ثم في القطنية خلف وفي الزكاة سنخنها وقبل ذلك قال والتمر جنس يذكر أجناس ال الأجناس في الرiba قال ثم إذا اختلفت الأجناس جاز كل التفاضل وشرطه النجاز إلى أن يقول وقمح والشعير والسلط مع جنس جنس واحد كذا كل زبيب جمع والتمر جنس أي جينسون واحد ثم القطنية خلف وفي الزكاة صنف هي أشعر إلى الزكاة مع أنه يتكلم عن البوي لكن أشعر إلى أنها في الزكاة صنف واحد هذا في نظم الرسال إذن القطاني جنس واحد فلو فرضنا أن عندنا خمسة اوسق اجتمع فيها الفول والحمص مثلا فتضم كلها وتزكى وتعتبر شيئا واحدا هذا على مشهوري المذهب وأيضا الزبيب الزبيب أنواع منه الزبيب الأحمر ومنه الزبيب الأسود فتجمع هذه الأصناف يجمع الزبيب الأحمر والأسود ويعتبر سنتا واحدا في الزكاة كذلك الثمر كذلك التمر التمر أيضا أصناف متأددة لا تكاد تحصين كثير جدا هذه الأصناف كلها تعد شيئا واحدا فيعتبر النصاب إما من صنف واحد وإما ملفقا من صنفين أو أكثر من هذه نعم هذا ما يمكن ذكره في قضية ضمن الأصناف بعضها إلى بعضها الآخر ثم انتقل إلى مسألة مصارف الزكاة فقال مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب أحرار إسلام ولم يقبل مريب ذكر في هذين البيتين مصارف الزكاة، وهذه المصارف تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها، وذلك في الآية المعروفة لديكم في سورة براءة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله. عليه الحكيم هذه الآية إذن جمعت هذه الأصناف الثمانية فالذكاة لا تصرف إلا في مصارف معروفة ذكرها الناظم إذن هنا فقال مصرفها الفقير والمسكين اختلف العلماء في تعريف الفقير والمسكين على أقوال متعددة كثيرة ذكرها المفسرون في عند تفسير هذه الآية وذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضع وذكرها شراح الحديث وذكرها أهل اللغة المقصود الخلاف كبير جدا في هذه المسألة ولبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من التفصيل في هذا الباب لأن يقال إن كان الفقير والمسكين إن كان اللفظان مذكورين في سياقين مختلفين أثاد معنا واحدا وإن ذكر في سياق واحد اختلف معناهما على قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى إذا افترق في المكان اجتمع في المعنى وإذا اجتمع في المكان افترق في المعنى كما في ألفاظ أخرى من هذا القبيل على كل حال لا نطيل بذكر الفروق التي ذكرها العلماء والأقوال التي ذكرها في الفقير المسكين المشهور عند المالكية عند فقهاء المالكية في هذين اللفظين أن الفقير هو الذي عنده قليل من المال يتبلغ به يتبلغ به ولكن لا يكفيه لوقت طويل كسنة ونحوها وأما المسكين فهو الذي لا شيء له مطلقا فهو الذي لا شيء له من المال مطلقا الآن إذا تدفع الزكاة للفقير والمسكي الآن إذا ادعى شخص ما أنه فقير الأصل أن يصدق في قوله إلا إذا ظهرت قرينة في أقواله أو أفعاله أو حاله تدل على أنه ليس فقيرا وإنما هو كاذب في ما يدعيه إذا الأصل تصديقه فيما يقول إلا إن ظهرت القرينة أي بعبارة أخرى إلا إن ارتاب الناس فيه ولذلك قال في آخر البيتين ولم يقبل مريب أي الشخص الذي قامت ريبة في حاله تكذب دعواه فإنه لا يقبل منه ذلك إلا بعد التحري والبحث عن حقيقة دعواه والاتيان بالبينة على ما يدعي مفهوم؟ ولم يقبل مريب مفهوم ذلك أن غير المريب يقبل الذي ليس جاء ودع الفقرة ولم تقوم قرينة على خلاف قوله الأصل فيه أن يقبل ذكر العلماء أن الفقير والمسكين يشترط فيهما شروط لكي تصح الزكاة يصح إخراج الزكاة لهما أولهما أول هذه الشروط الحرية بمعنى أن العبد لا تدفع له الزكاة قالوا لأن العبد غني بنفقه سيده فسيده مكلف بالإنفاق عليه ولذلك فالعبد وإن كان فقيرا هذا نفقته على سيده سيدخل في ذلك العبد مطلقاً سواء كان عبداً أو يعني بشكل تام أو كان فيه يعني فيه شبهة عبودية يعني بقية رق تا المدبر وهو الذي يحرر بعد موت سيده مفهوم أو الذي يعتق إلى أجل وغير ذلك من الأحوال. والمقصود العبد المقصود لابد أن يكون حرا مفهوم؟ جاي الشرط الثاني الإسلام فلا تجزئ الزكاة إن دفعت لكافر لا يجزئ دفع الزكاة لكافر هذا اتفاقا الآن الخلاف عندهم هو في أهل البدع أهل الأهواء هؤلاء هل تدفع لهم الزكاة أم لا؟ هذا عندهم فيه خلاف والمقصود بأهل الأهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم أما من كان من أهل البدع يكفر ببدعته فهذا يلتحق بالمعنى الأول وهو البعنى المتفق عليه وهو عدم جواز دفعها لكثر وذلك ينبغي أن يتحرم الناس بعض الشيء في هذه القضية في قضية إخراج الزكاة لأن بعض الناس يتساهلون فيها فيخرجونها لغير المستحق يعني ينظر فقط إلى قضية الفقر ولا ينظر إلى قضايا أخرى مهمة من مثل ما نحن بصدده فالإنسان يتحرى أن يدفعها للمستورين. أو لأهل السنة أو لأهل الفضل أو لغير المغموص عليهم ببدعة أو نفاق أو غير الواقعين في الشركيات والمكفرات أن يتحرى ذلك هذا هو الأصل وهذان الشرطان مذكوران في كلام ناظم بقوله أحرار إسلام أحرار إسلام أي أحرار ذو إسلام فجمع بين الحرية والإسلام في هذا الشرط وأحرار إسلام نحن الآن نتكلم عن الفقير والمسكين ولكن هو ذكرها الناظم بعد ذكر الأصناف الثمانية فإذا ظاهر ذلك أن كل هذه الأصناف أن كل هذه الأصناف الثمانية يشترط فيها الحرية الإسلام وهذا في الحقيقة فيه شيء من التفصيل فالفقير والمسكين لا إشكال ذكرنا أنه يشترط فيهما الحرية والإسلام العامل عليها كذلك يشترط فيه الحرية والإسلام بالنسبة للغازي والمدين والغريب المحتاج الأظهر أيضا اشتراف الحرية والإسلام بقي الرقاب الرقاب هذا بتعريفها لا يمكن اشتراطه آآ آآ يعني لا يمكن اشتراط الشرية لأن هي يعني في أصلها يعني داخلة في بالرق الرق فلا شك أن المشترط هو الإسلام فقط يعني كما سأجينا الرقاب يعني عتق الرقاب فعتق الرقاب معنا ذلك أنها ليست معتقاة ما تزال داخلة في معنى الرقي فإذا لا يمكن اشتراط الحرية لا شك في ذلك بقي المؤلفة قلوبهم هؤلاء سيأتينا خلاف في تعريف المؤلفة قلوبهم ينبني عليه الخلاف في هل يشترط الإسلام أم لا جيد أيضا من شروط ذكرنا شرطين في الفقير والمسكين هناك شرط آخر وهو أن لا تكون نفقته واجبة على مليء يعني على شخص قادر على هذا الإنفق مثال ذلك امرأة فقيرة يعني ليس لها مال ولكن لها زوج غني مليء فهذه نقول لا نعطيها الزكاة لماذا لأن نفقتها واجبة على هذا الزوج يعني هذا الزوج مطالب بالإنفاق عليها وكذلك أولاد فقراء لهم أب غني قادر على الإنفاق نطالب الأب بالإنفاق والمقصود هنا حين قلنا بأن لا تكون نفقة هذا الفقير واجبة على ملي المقصود هنا الوجوب الشرعي لا ما يوجبه الشخص على نفسه يعني مثلا شخص أوجبه على نفسه أن ينفق على أخ مثلا فلا نقول هذا إذن لا نعطيه الزكاة لأننا فقط واجب لا يجوز إعطاه من الزكاة لأن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا وإنما هو شيء ألزم هذا الشخص نفسه به وشرط الرابع وهو الأخير أن لا يكون هذا الفقير من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هؤلاء هم آل هاشم بن هاشم بن هاشم ومعروف هاشم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فإذا هاشم هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم فكل بنو هاشم هؤلاء تحرم عليهم الصدقة وقال علماء آخرون وأيضا بن المطلب والمطلب هو أخ هاشم هو أخ هاشم إذن هو المطلب هو عم عبد المطلب وعبد المطلب في الأصل اسمه شيبة وإنما سمي عبد المطلب لقصة ذكرها حين سافر مع عمه المطلب فسمي عبده عبد المطلب فاذا علماء آخرون يذكرون أن من بني من, الذين من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة بنوا المطلب ومن من مشاهير المطلبيين الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لذلك يسمى الإمام المطلبي لأن نسبه يرتفع إلى المطلب أخي هاشم زي. على كل حال نحن نقول المؤمنون من بني هاشم لا بد من قيد المؤمنين هذا لا إشكال فيه لأنه قد يكون من بني هاشم من ليس مؤمنا المؤمنون من بني هاشم لا يعطون من الذكاء بل ولا أعضل من كل أنواع الصبقات. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره إن هذه الصبقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد استحسن العلماء المتأخرون إعطاء الذكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة خاصة وهي الحالة التي يكون فيها هؤلاء شديدي الفقر والإملاق ولا يفرض لهم شيء من بيت المال فحينئذ قالوا يستحسن أن يعطوا من الزكاة يعني درءا لهذه المفسدة العظيمة وهي وقوعهم في الفقر الشديد إذا هذه الشروط إذن انتهينا من الفقير والمسكين بعد ذلك قال مصرفها الفقير والمسكين غاز الغازي المقصود به المجاهد في سبيل الله الذي خرج للغزو وهو المراد بقول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله الصحيح في تفسير الآية أن مصرف في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله بل هذه الكلمة كلمة في سبيل الله حين تاردوا في النصوص الشرعية فالاغلب الأعم فيها أن المقصود بذلك الجهاد في سبيل الله ألا ما حققه جماعة من أهل العلم في هذه المسألة بعض العلماء المعاصرين يتوسع في معنى في سبيل الله ويذهب فيه إلى المعنى اللغوي وكل ما كان في سبيل الله يقول يجوز فيه يجوز إعطاء الزكاة لأجله حتى يقول مثلا بناء القناطر والمساجد والطرق والمضرات وأعمال الخير كلها قال كلها يجوز أن يعطى أن تبنى أو تصنع بأموال الزكوات هذا التوسع الشديد فيه نظر لجهة الشرع لأن مصرف لأن الله عز وجل ذكر مصارف الزكاة ولأن عامة المفسرين مطبقون أو يكادون يطبقون على أن معنى في سبيل الله ليس المعنى اللغوي الذي قد يتباغر للأذهان وإنما المراد به الجهاد في سبيل الله فإذا هذا الزكاة تعطى للمجاهدين للنفقة عليهم لاشتراء الأسلحة إلى غير ذلك وإن كانوا أغنياءهم في أنفسهم يقدرون على ذلك ولكن يعطى الغاز والمجاهد حال كونه في الجهاد في سبيل الله قال غاز وعتق المراد عتق الرقاب هنا مضاف إليه محذوف من الكلام المقصود بذلك عتق الرقاب أي من أعظم أعمال الخير أن إذا بعض أموال الزكاة فتشترى بها رقاب أي يشترى بها عبيد إما أن يشتري طال الوالي والوالي يشتري بها العبيد أو الشخص نفسه يشتري العبيد ثم يعتقهم ويكون ولاؤهم للمسلمين لأن الأصل أن يكون الولاء للمعتق لكن هنا هذا من قبيل الصبقة من قبيل الزكاة العامة ف يعتقون ويكون ولاؤهم مسلم. هذا مما يدل على توسع الشرع في مسألة الاعتق. اعتاق الرقاب وأن هذا مقصد شرعي عظيم. ثم قال عامل مدينة. العامل المقصود بها المقصود به السعات الذين يقومون على هذه الزكاة. يقومون بجبايتها ويقومون بتوزيعها هذا هو العامل إذن العامل يشمل الجابي الذي يذهب عند أصحاب الأموال ويجمع هذه الزكوات ويشمل أيضا الموزع الذي يوزعها في مستحقيها هذا العامل يعطى من الزكاة وإن كان غير محتاج وإن كان غير فقير لأنه يأخذ هذا المال بوصف كونه عاملا عليها على الزكاة لا بوصف كونه فقيرا فلو فرضنا أن هذا العامل كان فقيرا قال العلماء يأخذ حينئذ من الزكاة بوصفين أي بوصف كونه فقيرا وبوصف كونه عاملا عليها ثم قال عامل مدين المدين هو المذكور في الآية من قول سبحانه وتعالى والغارمين إذا الغارمون هم أصحاب الديون شخص عليه دين لشخص آخر ولا يستطيع أن يؤدي هذا الدين وليس ولا يملك يعني عندما ننظر في أمواله وما يملكه نرى أنه لا يملك ما يؤدي به هذا الدين لو بيعت أملكه فيجوز أو يدخل هذا الشخص هذا المدين يدخل في مصارف الزكاة وبطبيعة الحال لا يدخل في ذلك كما نبه عليه الشراح والفقهاء لا يدخل في هذا الباب من كان دينه في معصية من كان دينه في معصية فكل دين داخل في أبواب المعاصي كمن استدان مثلا لي فعل معصية من او أو في كبيرة من الكبار أو مطلق المعصية هذا لا يعان على معصيته هذا لا يعان على معصيته بأموال الزكاة المصرف السابع هو المؤلفة قلوبهم قال مؤلف القلب المؤلفة قلوبهم اختلف في معنى ذلك على قولين على قولين القول الأول أن المقصود بذلك الكفار الذين يعطون من الزكاة لكي يحبب إليهم الإسلام بمعنى لكي يدخلوا في الإسلام مفهوم؟ إذن وعلى هذا يحمل حديث صفوان بن أمية وهو من المؤلفة قلوبهم والحديث عند مسلم وغيره أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي يوم حنين أعطي جمع من المؤلفة قلوبهم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه قالوا إذن هو كان قبل العطاء كان لم يكن مسلم كان كافرا ثم بعد ذلك لما أخذ العطاء حبّذ إليه الإسلام ودخل في الإسلام إذن هذا القول الأول وهو أنهم كفار يعطاهم هذا المال ليصبحوا مسلمين القول الثاني قوم دخلوا في الإسلام لكن يخشى من تذبذدهم ويخشى من عدم ثباتهم على الدين الصحيح، فيعطون من المال لكي يثبتوا كما حدث في في في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جاءه بعض الأموال، فقسمها بين جماعة من هؤلاء. القوم الذين يسمون يعني من كبار العرب الذين يدخلون في باب المؤلفة قلوبهم فالأقرع ابن حابس وعيينة ابن باذر وغيرهم فغضب بعض المسلمين من الأنصار وغيرهم غضبوا لذلك قال كيف يعطى صناديد, صناديد هؤلاء صناديد العرب هؤلاء كيف يعطيهم ويبعون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتألفهم إذن يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم دخلوا في الإسلام ولكن يعطيهم لي يبقى ويثبتو. وحدث لأن إذا قرأتم ما جاء في السيرة في غزوة حنين تجدون لذلك مظاعم. وتجدون قصة ما يعني وقع في قلوب أو ما وقع في قلوب الأنصار رضوان الله عليهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ولا يعطيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء ما معناه أنتم أكلكم إلى إيمانكم الأنصار يكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم وغيرهم لا يحتاجون إلى مساعدة مالية لكي يثبتوا على الإسلام إذن هذا قولان القول الأول هو الأشهر والقول الثاني أيضا موجود ولا علة القولين معا لهما أصل وعليه مدد الآن هنالك خلاف هل هذا السهم كان في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم وذكروا بعض الصحابة أم هذا باق إلى قيام الساعة الأرجح والله تعالى أعلم أن هذا السهم لا نقول إنه مضطرب دائما ولكن نقول عند الحاجة إليه يمكن للإمام أن يستعمله إذن هذا موكول إلى اجتهاد الإمام فإذا ظهر للإمام لولي أمر المسلمين أن يستعمل هذا السهم أن يستعمل هذه الزكوات في في قلوب بعض الناس جاز له ذلك عملا بالآية القرآن نعم إذن نقول هذا ليس منسوخا ولكن هو باقي وراجع للحاجة ثم الصنف الأخير هو ابن السبيل هو الذي نظمه بقوله ومحتاج غريب المقصود بذلك المسافر الغريب المحتاج هذا شخص مسافر في غير بلده اذا هو غريب وهو محتاج والا إذا كان غنيا عنده مال لا يعطى وليس عنده من يعطيه مالا او ليس لا يجد من يقرضه مالا لكي يرجع به إلى بلده يعني شخص انقطع هذا الذي يسمى المسافر المنقطع انقطعت به السبل فهذا يعطى أيضا من الزكاة وبطبيعة الحال المقصود من المسافر سفرا سفر مباحا اما سفرا طاعة او سفرا مباحا اما من كان مسافرا والعياذ بالله تعالى في طلب معصية من المعاصي فهذا لا يعانو على معصيته عملا بالقاعدة الشرعية العامة إذن هذه هي مصارف الزكاة انتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر فقال نظم زكاة الفطر في بيتيك قال فصل زكاة فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم جمع في هذين البيتين ما يحتاج إلى معرفته أو ما يحتاج المبتدئ إلى معرفته في مسائل زكاة الفطر زكاة الفطر معروفة واجبة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أحاديث كثيرة من ذلك حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أحكام يمكن أن تأخذ من هذا الحديث اولا أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر مفهوم فإذا هذه المسألة الأولى وهي في حكمها المسألة الثانية ما مقدارها مقدار زكاة الفطر قال صاع فصل زكاة الفطر صاع إذا مقدارها صاع والصاع الشرعي هو أربعة أنداد بمده صلى الله عليه وسلم بمده صلى الله عليه وسلم وتقدر تقديرات العصرية مختلفة بعض الشيء تقدر بنحو كيلوين يعني كيلوغرامين تقريبا يعني من هم من يزيد من هم من ينقص هذه مسائل تقريبية حكمها إذن أنها واجبة قال صاع وتجب الآن على من تجب قال تجب عن مسلم ومن برزقه طلب إذن تجب على الشخص المسلم وفهم من ذلك أن غير المسلم أي الكافر لا تجب عليه زكاة الفقر لا إشكال في ذلك وقالوا تجب عن مسلم حيث لم يقيد معنى ذلك أنه يدخل في ذلك كل مسلم وهذا نص الحديث الذي ذكرنا سواء أكان حرا أو عبدا وسواء أكان ذكرا أو أنثى وسواء أكان كبيرا أو صغيرا ولكن الشخص يؤدي عن نفسه ويؤدي أيضا عن الذين تجب عليه نفقتهم فمثلا الرجل تلزمه نفقة زوجته وأولاده مثلا فإذا هو مطالب بإخراج زكاة الخطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. مفهوم؟ بخلاف ما لو ألزم نفسه بنفقه شخص معين فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر المقصود هنا الإلزام الشرعي ووجوب النفقة من الناحية الشرعية مفهوم؟ وأيضا ذكروا من الأمثلة الزوجة مثلا الزوجة هي زكاة الفطر عنها تجب على زوجها إذا زوجة يخرج عنها لكن لو فرضنا أنها مثلا هي عندها مال هي غنية ولها أبوان فقيران فإنها تخرج عن أبويها من مالها وهكذا هذا معنى قوله عن مسلم ومن برزقه طلب مفهوم من مسلم من مسلم بمعنى أنه تجب على المسلم عن نفسه مفهوم إن كان مسلما أيضا تجب تجب على المسلمين عن نفسه قال وعن ومن برزقه طلب أي عن من طلب المسلم برزقه إن كان مسلما أيضا هذا معنى قوله من مسلم ثم هنا مسألة وهي في وقت إخراجها في وقت وجوبها متى تجيب متى تجيب فهناك في المسائل قولاً بعض الفقهاء يقول تجب بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان وقال آخرون تجب بطلوع فجر تجب بطلوع فجر يوم الفطر المقصود هنا متى تجب لا متى يجب إخراجها هذان أمران مختلفان متى تجب أي متى تصبح الذنة ممتلئة بزكاة الفطر ما ثمرة الخلاف هذا الخلاف بين هذين القولين بين الذي يجعلها في وقت المغرب والذي يجعلها في الفجر ثمرة الخلاف في مولود ولد بعد مغربي اليوم الأخير من رمضان وقبل فجر يوم الفطر فهذا هل تجب الزكاة عنه أم لا يعني والده هل يخرج الزكاة عنه أم لا هنا تظهر ثمرة الخلاف لأننا لو قلنا إن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس اليوم الأخير من رمضان معنى ذلك أنه حين وجبت الزكاة هو لم يكن قد ولد بعده فلا تجب الزكاة عنه وإن قلنا أن الزكاة تجب بالفجر بطلوع فجر يوم الفطر فحينئذن حين طلع فجر يوم الفطر كان مولودا فتجب الزكاة هذه المسألة الأولى هي متى تجب هذه الزكاة المسألة التالية متى تخرج متى تخرج يجب إخراجها قبل صلاة العيد هذا لا إشكل فيه ومن أخرجها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات بنص السنة النبوية فإذن لابد من إخراجها قبل الزكاة ويجوز تقديمها قبل العيد بنحو يوم أو يومين كما ورد بذلك الـ الـ الـ الـ الـ الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه كان يجمع أو يبعث زكاة الفطر إلى من يجمعها عنده قبل الفطر بنحو يومين أو ثلاثة وأيضا استدل على جواز تقديمها أيضاً بما بالحديث المشهور في صحيح البقاري عن أبي هريرة لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان فجاءه الشيطان في ليلة الأولى والليلة الثانية الحديث معروف لديكم المقصود عندنا هو الاستدلال بقضية أن, أن زكاة الفطر كانت مجموعة قبل ليلة الفطر جمعت قبل ليلة الفطر وكل بها من يحفظها فهذا يدل على جوازي أن يخرجها الإنسان المسلم قبل الصلاة قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة على أقصى تقريب. هذا معنى قوله ومن برزقه طلب من مسلم الآن بجل عيش القوم بمعنى أن زكاة الفطر ينبغي إخراجها من الأشياء التي يكون بها غالب عيش الناس في ذلك المجتمع وفي ذلك العصر فمثلا عندنا في بلاد المغرب الغالب أن الناس أكلهم هو من القمح يعني يأكلون الخبز هذا هو أساس الطعام عند الناس فإذا تخرج من القمح يعني من الحنطة وفي بعض الأماكن الأخرى أو في بعض المجتمعات الأخرى قد يكون التمر هو الغالب على الناس وعلى أكلهم فجل عيشهم إذا كان التمر تخرج صاعا من تمر وهكذا فإذا هذا معنى قوله بجل عيش القوم وهل يجوز إخراجها بالقيمة نحن نقول الأصل لا تخرج بالقيمة الأصل أن نخرجها بما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشارع أنه كان عندهم في زمنه كانت عندهم الدراهم والدنانيق لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص أشياء معين صاعا من تمر صاع من شعير إلى آخرهم فإذن هذا هو الأصل كما في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطري صاعا من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط الأقط هو طعام يصنع باللبن يعني ويجفف يطبخ ويجفف إلى أو صاعا من زبيب إلى آخر فالمقصود إذن أن, أن هذا هو الأصول الآن إذا فرضنا وهذا الذي نستعمله في غالب الأحيان أو في جل في كل الأحوال في الحقيقة لكن إذا فرضنا أنه في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات يكون إخراج هذه الزكاة بهذه الطريقة الشرعية الموافقة للسنة يعني لا فائدة منه أو يسبب إحراجاً للفقير وإحراجاً شديدا للفقير ولا تحصل به المصلحة الشرعية المطلوبة كما في كثير من البلاد الأوروبية وغيرها يمكن العدول إلى قول من قال بجواز إخراجها قيمة لكن نقول هذا في حدود ضيقة ما نجعله هو الأصل الأصل إخراجها بالطريقة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها الصحابة رضوان الله عليه وفي الحالات استثنائية لكل مقال المقال. ثم أشار إلى الحكمة من زكاة الفطر فقال لتغني حرا مسلما في اليوم أي لتغني حرا مسلما في اليوم بمعنى أن الحكمة من زكاة الفطر إغناءه هذا الفقير الذي تخرج له هذه الزكاة والحق أن الحكمة من زكاة الفطر شيئان اثنان لا شيء واحد والذي أشار إليه النظم إنما هو شيء واحد فالأمران هما أحدهما متعلق بالمخرج الذي يخرج الزكاة والأمر الثاني متعلق بالمخرج إليه الذي يؤطى من هذه الزكاة فبالنسبة للمخرج إليه الحكمة هي أن تغنيه عن الطواف في ذلك اليوم كما في الحديث الصحيح أن تغني ذلك الفقير عن أن يطوف ويستجدي الناس ويسألهم في ذلك اليوم إذا هذه الحكمة أما بالنسبة للذي يخرج فالحكمة هي التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ذكر ابن عباش رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث تهرة للصائم من اللغو والرفث ثم قال وطعمة للمساكين وتمام الحديث من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والحديث صحيح الآن قوله تهرة للصائم من اللغو والرفث يعني ما حدث للصائم خلال شهر رمضان من مخالفة مقصود الصوم من وقوع في بعض المكروهات من لغو ورسف ونحو ذلك هذه الأشياء تطهرها بزكاة الفطر وطعمة للمساكين ورد في الرواية الأخرى أغنوهم عن طوافي ذلك اليوم هذا هو معنى قوله لتغني حرا مسلما في اليوم أي في ذلك اليوم وبذلك ننتهي من زكاة الفطر وننتهي من كتاب الزكاة وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في درسنا المقبل لشرح كتاب الصيام من هذا المتن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين